مرشوف. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما ذاغوا اذاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين واذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم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 يَغْفِرْ لَكُمْ ذنوبكم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عدن ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُقْرَى تُعِبُّ نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للعواري من أنصاري إلى الله قال العواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهدين.